بما س ل ل ه و ان ل لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم ح وصحبه م ومبارك أما د بعد بما أ هذه ا ل ك ل م ة إ ن شاء الله تعالى أه تكون أه بيننا في هذا المكان المبارك تذكير للاخوه و ا ل أ خ و ا ت بحيث الله تبارك وتعالى هناك موضوع كما ذكر ذلك ا ل إ م ا م ابن الجوزي رحمه الله كما في كتابه صيد الخاطر هذا الكتاب الطيب الماتع الذي فيه بعض الفوائد او كثير من الفوائد التي لا تخفى على طلاب العلم وغيرهم وهناك فصل قد يكون مهما لكثير من الناس بل لكل الناس وقد سماه ا ل إ م ا م ابن الجوزي رحمه الله باسرار تأخر إجابة الدعاء ت أ خ ر إ ج ا ب ة الدعاء هل الصوت واضح ان شاء الله طيب الحمد لله فهذا الكلام الذي سنذكره ان شاء الله تعالى من كلام الامام ابن الجوزي رحمه الله يجب على كل انسان ان يفهمه ويعيه وكما نعرف ان هذا الكتاب هو من هو خواطره رحمه الله رحمه كما أ ن ن ا إ ذ ا جلسنا أ و ق ا ت ا نفكر في شيء فتتوارد الخواطر ونخرج بذلك بفوائد فهذه الفكر أو هذه الخواطر هذه م ه م ة وفيها ما لا يخفى على مسلم من الفوائد فهو قال رحمه الله فصل أ س ر ا ر ت أ خ ر إ ج ا ب ة الدعاء فقال ر أ ي ت من البلاء أن ان ل م م ؤ يدعو ف ل المؤمن يجاب رأيت ا من ب ل ل ا ا ء أن يدعو فلا يجاب هذا موضوع مهم ل أ ن كثير من الناس يظن أنه إذا دعى لا بد أ ن الله تبارك وتعالى يستجيب له في الحال وهذا ليس على ا ل إ ط ل ا ق الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء ولكن ليس شرطا أ ن يستجاب الدعاء في وقته لذلك هنا الإمام رحمه الله يفصل في هذه المسألة ويذكر ما جال في خاطره بسبب هذا الأمر وكله إن شاء الله تعالى يفصل وكله إن رحمه ويذكر هذه في في بسبب ب ا ل أ د ل ة ا ل ص ح ي ح ة التي تثبت ما أ ت ك ل م به فقال ر أ ي ت من البلاء أ ن المؤمن يدعو فلا يجاب فيكرر الدعاء وتطول ا ل م د ة ولا يرى أ ث ر ا ل ل إ ج ا ب ة هنا أ ه ل العلم فصلوا في هذه المسألة وبيانوا أن الدعاء وبيانوا وهو هذه أن أ ن تدعو الله عز وجل أ ي تطلب من الله عز وجل والدعاء ليس إ ل ا لله لا يجوز, الدعاء لا يجوز الدعاء لغير الله إ ذ ن الدعاء هنا فعل يقدم عليه المؤمن طلبا من الله تبارك وتعالى بشيء فالمؤمن يدعو ربه ل أ ن الله عز وجل قال ادعوني استجب لكم وقال بعدها إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فذكر هنا أ ن الدعاء هو العباده ة كما التلميذي رحمه جاء في الحديث الصحيح ا في ل عند أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده ة ولا يجوز لغير ل ل ا عز ولا ج و ل يجوز لغير الله عز وجل إ ذ ن هذا الدعاء الذي يتمثل في أ ن ه ع ب ا د ة لله تبارك وتعالى خ ا ل ص ة عندما يستعمله ا ل إ ن س ا ن ا يستعمله العبد أ و المؤمن و إ ن ه فقير إ ل ى الله عز وجل يطلب من الله فعل شيء له أ ي م ا كان هذا الدعاء والمؤمن يكرر الدعاء ويطلب ويلح في الدعاء ولو رجعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا عليه النبي الله إلى صلى وسلم انه كان كثير الدعاء في كل احواله حتى في م ع ر ك ة بدر عندما رفع يده الى السماء, كلتا يديه إلى السماء وظل يدع يدعو الله عز وجل حتى سقطت بردته من على منكبيه فالدعاء له ش أ ن عظيم وله م ك ا ن ة ع ا ل ي ة وهو وصل بينك وبين الله وصل بينك وبين الله بينك عز وجل إ ذ ن المؤمن يعتقد في الدعاء أ ن ه حبل بين الله وبينك إ ذ ا دعوت الله استمع إ ل ي ك واستجاب لك ولكن هذه الاستجابة ليست شرطا أ ن تتحقق في لحظتها أ و في وقتها فربما تؤخر وربما تؤجل وقتا قصيرا وهذا كما بين أ ه ل العلم ذلك ب أ ن ا س ت ج ا ب ة الدعاء على ث ل ا ث ة مراحل وكما ذكر هنا الإمام بن الله حزم رحمه بن قال ر أ ي ت رأيت من البلاء أ ن المؤمن يدعو فلا يجاب هنا المؤمن دعا ولكن دعاءه لم يستجاب له في حينه ثم كرر الدعاء فيقول فيكرر الدعاء وتطول ا ل م د ة يكرر يمر الدعاء والوقت, يغ... ي... ي... ي... والوقت يمر الوقت يمر يوم اثنين اسبوع شهر س ن ة يكرر الدعاء على شيء معين وليس قد تحقق ثم ي ق ولا و ل يرى أ ث ر اثرا للإجابة ولا يرى أ ل ل إ ج ا ب فينبغي له ان يعلم ان هذا من البلاء ة كثرة المدة مع ثم يعلم من الدعاء هنا هذا الذي ا وطول يقول له ي أن أن ح ت ج إلى ا ل ص ب ر هذه ن ق ط ة م ه م ة وفي ذلك تنبيه على المؤمنين ب أ ن الدعاء ملازم للصبر أ ي أ ن الذي يدعو لابد أ ن يصحب ذلك صبرا حتى يوقن بهذا الدعاء وحتى يستجيب الله ه له تبارك وتعالى ب أ ن صابرا فقال فينبغي, أنه أو فينبغي له أ ن يعلم أ ن هذا من البلاء الذي يحتاج إ ل ى الصبر ونحن نعرف جميعا أ ن الصبر ليس بالهين وليس باليسير و إ ن م ا الصبر أ م و ر منها معصية عن الله الله الله الصبر طاعة والصبر أقدار والصبر على على فهذه ا ل أ م و ر عندما أ د ع و الله عز وجل بتفريج الكرب مثلا ف أ ن ا أ ص ب ر على هذا الكرب مع, مع دعاء ئ ن ا ا أو مع ع د هذا المؤمن على تفريج هذا الكرب لكن لو دعا بدون صبر ودعا وهو كاره للأمر أو نافرا أو نافرا خارجا عن ما تقتضيه ا ل ش ر ي ع ة من ا ل أ م و ر والصبر في ذلك فاذا ل م يتحقق ه ذ الأمر ف إ عليه أ ن يصبر حين يدعو الله عز وجل ف إ ن الدعاء كما قلت على ثلاث مراحل كما ذكر كثير من أ ه ل العلم ذلك الإنسان فهنا ربما يدعو الإنسان ويستجيب له الله تبارك وتعالى في الحال وربما يدعو ا ل إ ن س ا ن ويستجيب الله تبارك وتعالى بعد م د ة من الزمان يؤجلها له في الدنيا يريد خيرا في فأجلها له لأن الله تبارك وتعالى يريد به خيرا فأجلها له والأمر الثالث في أنه يؤجله الله وهذا به أنه تبارك تبارك وتعالى في الآخرة فالله تبارك وتعالى يريد لك الخير فيؤجل هذا ا ل أ م ر أ و هذا الدعاء يكتنزه لك في ا ل آ خ ر ة ليخفف عنك العذاب ويرفع عنك السيئات فهذا خير وهذا أ ف ض ل ه ا في أ ن ك يوم ا ل ق ي ا م ة ي ر ف ع عنك ا ل آ ث ا م وترفع عنك الذنوب فهذه المراحل ا ل ث ل ا ث ة التي جاءت في ا س ت ج ا ب ة الدعاء م ع ر و ف ة عند أ ه ل العلم فمنهم من يتقبل منه الله عز وجل ويستجيب له في حاله ومنهم من ي ت أ خ ر الوقت إ ل ى أ ج ل قريب أ و بعيد في الدنيا ا الوقت إلى يوم القيامة ومنهم يوم من ن ه يتأخر إلى لا بد للمؤمن أ ن يصبر على ذلك ثم قال رحمه الله وما يعرض للنفس من الوساوس في ت أ خ ي ر الجواب مرض يحتاج إ ل ى طلب ولقد عرض لي من هذا الجنس ف إ ن ه نزلت بي ن ا ز ل ة فدعوت فلم أ ر ى ا ل إ ج ا ب ة ف أ خ ذ إ ب ل ي س يجول في كيده حلبات يجول في حلبات كيده هو يقول ي ط ل ب مثلا بنفسه بانه وقع في ذلك في انه دعا وطلب من الله عز وجل ولكن هذا الطلب لم يستجاب له اي كما قال فلم ارى ا ل ا ج ا ب ة ثم ذكر فانه فاخذ ابليس يجول في حلبات كيده اي بدأ ابليس في كيده ليجعل بدأ الرجل هذا ينفطر عما هو عليه ويخرج عن ما أ م ر الله به في أ ن ه يتمرد على ما قد يسره الله له وفرضه الله عليه فقال ف ت ا ر ة يقول الكلام واسع والبخل معدوم فما ف ا ئ د ة ت أ خ ي ر الجواب هنا إبليس إبليس تعتبر بينه وبين مناظرة يعني م ن ا ب ر ة و ه م ي ة لكن يقول أ ن إ ب ل ي س بمجرد أ ن يرى هذا الرجل أ و هذا المؤمن دعا ولم يستجيب له الله تبارك وتعالى في حينه فيجول ابليس ل إ ليفقد هذا الرجل عقله وليفكر بالنفور عن ما قد هداه الله له فيقول ف ت ا ر ة يقول الكلام واسع والبخل معدوم فما ف ا ئ د ة ت أ خ ي ر الجواب قلت فقلت له اخسا ي ابن حزن يقول فقلت له اخسأ يا لعين فما احتاج الى تقاضي ولا ارضاك وكيلا ثم عدت الى نفسي فقلت ه ن اخسا يقول ي او ا ط ب ه له يقول خ يا لعين فما أ ح ت ا ج إ ل ى تقاضي ولا أ ر ض ا ك وكيلا أ ن ا لا أ ح ت ا ج إ ل ي ك أ ن تجعل نفسك قاضيا وتحكم في أ م ر كهذا ولست في ح ا ج ة إ ل ى وكيل عني و إ ل ى أ ح د يحامي عني ل أ ن هذا بيني وبين الله الدعاء بين العبد وربه واستجابت الدعاء من أ ف ع ا ل الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى لا ي س أ ل عما يفعل وهم يسالون أ ل و ن ف إ ذ جاءنا إ ب ي س ق قد فنقول ا هذا الكلام وما فائدة التأخير وكيف يؤخر عليك وأنت قد أجبت والله تبارك وتعالى الدعاء والله ما استجاب لك إذن أنت كذا وكذا وكذا فنقول له اخسأ يا ل عليك لك له ل إذن وكيف سميع وأنت أجبت أنت يؤخر ي ع فنحن لا نحتاجك كقاضي ولا نرضاك لنا وكيلا ثم قال ثم عدت إ ل ى نفسي فقلت إ ي ا ك و م س ا ك ن ة وسوسته فانه لو لم يكن في ت أ خ ي ر ا ل إ ج ا ب ة إ ل ا أ ن يبلوك المقدر في م ح ا ر ب ة العدو لكفى في ا ل ح ك م ة هنا يقول رحمه الله أ ن ه ر عاد إ ل ى نفسه م ر ة أ خ ر ى ويحذر نفسه من أ ن يسكن أ و يركن إ ل ى وسوسه ة ذ ابليس اللعين إ اللعين ويبين ط ي ب يبين ي أ ض ا أ ن في ت أ خ ي ر هذا الدعاء ربما كان مقدرا شيئا في م ح ا ر ب ة عدو او في شيء فكان هذا ا ل ت أ خ ي ر فيه من ا ل ح ك م ة ما قد امر الله به له فكان هذا خيرا, عظيما فكان هذا خيرا له عظيما هل الله في صوت ان شاء الله؟ عليكم السلام و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه ف ق ا ل قالت ل ف س ن ي عن ت أ خ ي ر ا ل إ ج ا ب ة في مثل هذه ا ل ن ا ز ل ة فقلت قد ثبت بالبرهان أ ن الله عز وجل مالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاء فلا وجه للاعتراض عليه هذا كلام نرد به على وساوس الشيطان وغيرهم من شياطين الانس ان الله تبارك وتعالى وثبت ذلك ب ا ل ا د ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة وغير ذلك ان الله مالك مالك انه وجل مالك, هو مالك, اي انه مالك لكل هو عز اي شيء قد خلقه تبارك وللمالك ت ع ا و ل التصرف بالمنع والعطاء الذي يملك الشيء يتصرف فيه كيف ما شاء ا ل ذ يشاء يملك ل ا ي يتصرف فيه كيف ي ء ش فهو المالك له إ ذ ن الله عز وجل لأنه مالك وهو يتصرف بالمنع والعطاء فلا وجه للاعتراض عليه في أنه وهو وجه يتصرف في منع ا ل ا س ت ج ا ب ة او اخرها او استجاب ة فلا وجه للاعتراض عليه فلا وجه للاعتراض عليه وجه ثم قال والثاني انه قد ثبتت حكمته ب ا ل ا د ل ة ا ل ق ا ط ع ة فربما رايت أ ي ت ل ش ء فربما ر أ ي الشيء م ص ل ح ة و ا ل ح ك م ة لا تقتضيه وقد يخفى وجه ا ل ح ك م ة فيما يفعله الطبيب من اشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها ا ل م ص ل ح ة فلعل هذا من ذاك يعني كلامه ايضا يبين يظهر يظهر بعد ان هناك ولكن ان كلامه الضرر صلاحها امور ظاهرها تتم ح كالطبيب م ة ل وتعالى فعل الأمر ه هذا تبارك ك في إ ن أ ن ه يفعل في شق البطن أ و فتح الجروح أ و غير ذلك ب أ د و ا ت ح ا د ة فهذا يظهر أ ن هذا شر ولكن بعد أن تتم ه ذ ا الأمر أو يتم هذا ا ل أ م ر يظهر أ ن هذا فيه خير للرجل أو للمرء ثم قال والثالث أ ن ه قد يكون ا ل ت أ خ ي ر مصلحه ة الاستجابة تأخير أ ن قد ي ك والاستعجال ن ت أ خ ي ر مصلحة و ل ا م ض ر ة و ا لان س ت ع ج ا ل ل مضرة أ ا ل إ ن س ا ن خلق من عجل مستعجل يستعجل في أ ي شيء ولكن ليس في كل أ م ر الاستعجال ربما يكون م ض ر ة في كثير من ا ل أ م و ر و ا ل ت أ خ ي ر يكون خير في كثير من ا ل أ م و ر وذكر وقال أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي أو فلم يستجب لي كما أخرجه وقال حسن في الأوسط وقال والطوران ويعني فلم في فيه لي الهيثمي كما يستجب حسن راون فيه اختلاف ولكن وثقه أ ه ل العلم وله شاهد في ا ل ص ح ي ح ي فيعني الحديث مقبول إ ن شاء الله تعالى لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب يستجب لي يقول دعوت فلم يستجب لي فالعبد لا ما ما في خير في خير يستجب يستجب يصبر دعوت دعوت بد أن كما قال في اول كلامه عليه بالصبر مع الدعاء وقال الرابع انه قد يكون امتناع ا ل ا ج ا ب ة ل آ ف ة فيك فربما يكون في م أ ك و ل ك شبهه او قلبك, وقت الدعاء, في غفلة قلبك يقع في وقت الدعاء في غفله او تزداد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في ا ل ت و ب ة منه فهذا يبين أ ن ربما ت أ خ ي ر الدعاء جاء ل ع ل ة أ خ ر ى وهي الذنوب وهي ا ل آ ف ا ت التي في النفوس وهي غ ف ل ة القلوب هذه فيها الأمور التي ما يزد العبد يزد بفعلها من الله الى بعده وكل ابن آ د م خطان ولكن ا ل ع ب ر ة هنا ب أ ن الذي يخطئ يتوب ويستغفر الله تبارك وتعالى إذن ذنب نبي الله موسى عليه السلام عندما منع ربما القطر بسبب كما موسى السلام موسى السلام الله حدث عهد على عليه عليه ل أ ح د منهم وعندما تاب ورجع إ ل ى ربه من الله عليهم ب ا ل ق د ر م ر ة أ خ ر ى ولم يعرف من هو موسى عليه السلام فالله تبارك وتعالى قد ستراه تاب ورجع الله عليه لأنه وعندما ا س ت غ فربما يمنع الاستجابة من ن هذه ذ ا ل و ف ر ب يمنع ا ل ا س ت ج ا ب ة من أ م ة بسبب ذنب واحد من شخص واحد كما فعل في كثير من ا ل أ ح و ا ل فهذا أ م ر مهم لذلك تنبيه كما جاء في الحديث رب رجل كما تنبيه رب في جاء أشعث أخضر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانا نفسه فعندما يستجاب لذلك هذا الرجل كل ماله حرام يأكل من الحرام ويشرب من الحرام ويغذي نفسه من الحرام وentقاله اهم واهله من الحرام من من من من يأكل ويشرب ويغذي هي يرفع يده إلى السماء ويدعو يا يارب السماء يا رب يستجاب رب لذلك كل الى له. لذلك ه ل نبه ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في انه ربما تمنع ا ل ا س ت ج ا ب ة او تؤخر بسبب ذنب فعله عبد ولم يتب منه م ولم منهم حياكم الله تعالى يتب إ ذ ن على العبد أ ن يصحح نيته في ع ب ا د ة ربه تبارك وتعالى حتى تصح ا ل ع ب ا د ة ثم قال مخاطبا نفسه كما قلت أ ن ه ا خواطر فهو يخاطب نفسه فقال فابحثي عن بعض هذه ا ل أ س ب ا ب لعلك تقفي بالمقصود كما روي عن أ ب ي يزيد رضي الله عنه أ ن ه نزل بعض ا ل أ ع ا ج م في داره فجاء فراه فوقف بباب الدار و أ م ر بعض اصحابه فدخل فقلع طينا جديدا قد طينه فقام ا ل أ ع ج م ي وخرج فسئل أ ب و يزيد عن ذلك فقال هذا الطين من وجه شبهه فلما زالت الشبهه زال ا ص ح ب هنا ا ه يدل كما بينت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقع العبد في, في عدم ا س ت ج ا ب ة الله تبارك وتعالى له بسبب بعض الشبهات التي يقع فيها ولا يتحرى فيها تقوى الله عز وجل كما جاء في الحديث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 ربما تجعلنا في الحرام كالرجل ي أ ك ل حراما ويلبس حراما ويغذى بالحرام وغير ذلك ويظهر ذلك عليه فهذا لو دعا حتى تقوم ا ل س ا ع ة لن يستجاب له إ ل ا إ ذ ا أ ر ا د الله له ذلك كما الكفار من نرى أنه من الكفار من يستجاب لهم إ ذ اذا دعوا من يستجاب من لهم إ دعوا ولكن هذه أ م و ر ليست ك ا ل أ ص ل فالاصل أ ص ل هو ك م عند النبي ى ا ل ل هو عليه س ل م و كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في أ ن ه كما جاء في الحديث أطب مطعمك تكن أطب مطعمك مطعمك مستجاب مستجاب الدعوة الدعوة تكن تكن لكن الكفار الله تبارك وتعالى ما يزيدهم في ا ل أ م و ا ل ويستجيب لهم إ ل ا ليكون ذلك عليهم ح س ر ة في ا ل آ خ ر ة ليزدادوا إ ث م اثما ليزدادوا إ إ ذ ن أ ح و ا ل المؤمنين غير أ ح و ا ل الكفار حتى لا يقتروا ح د ويقول أ ن الكفار يرزقون ويستجاب لهم عليكم وتعالى السلام الله الله تبارك ورحمة يرزق المؤمن والكافر في الدنيا ويعاملهم ب ا ل ر ح م ة ا ل و ا س ع ة التي تشمل جميع العبادات أ م ا في ا ل آ خ ر ة فيعاملهم بعدله لذلك يدخل من كان من أهل, الجنة أهل الجنة ويدخل من كان من أهل النار, النار فالله تبارك وتعالى يعاملهم في الدنيا برحمته ويعاملهم في الآخرة كان كان تبارك في في من من من من برحمته بماذا بعدله لذلك لا بد أ ن نفهم هذا ا ل أ م ر أ س ب ا ب ت أ خ ي ر الدعاء كما بين ا ل إ م ا م رحمه الله لا بد أ ن نصبر في ذلك ولا بد أ ن نسير على ما كان عليه السلف رضوان الله عليه ثم قالوا عن إبراهيم أحمد إسماعيل قالوا إسحاق عراقي الخواص الخواص وهو أبو بن أحمد بن إسماعيل الخواص هو عن بن بن توفي س ن ة 91 و 200 م ن ا ل ه ج ر ة ق ا ل ر ح م ه ا ل ل ه ر ح م ة الله عليه أ ن ه خرج ل إ ن ك ا ر منكر فنبحه كلب له فمنعه أ ن يمضي فعاد ودخل المسجد وصلى ثم خرج فبصبص الكلب له فمضى فبصبص فمضى الكلب البصبصة الكلب له ذيل هي هز, ديل هز ديل الكلب ب ص ب ص الكلب ف ب ص ب ص الكلب له فمضى و أ ن ك ر فزال المنكر فسئل عن تلك الحال فقال كان عندي منكر فمنعني الكلب فلما عدت تبت من ذلك فكانما رايتم هذه يعني رواية عن إبراهيم الخواص إبراهيم صحيحة إن شاء الله تعالى وفيها يذكر أ ن ه بسبب أ ن ه كان عنده منكر منع الخروج ل إ ن ك ا ر منكر ولما رجع إ ل ى المسجد وصلى ثم خرج مرة أخرى دخل المسجد واستغفر الله عز وجل ثم خرج من المسجد أخرى واستغفر خرج دخل فصلى الله وجل عز فنظر إ ل ى الكلب فبصبص الكلب له فمضى اي هذ ديله, ديلة له, له أي أ ن الكلب منعه من الخروج ل أ ن ه كان على منكر ف إ ن هذا ا ل أ م ر إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن ننكر منكرا لا بد أ ن نكون على حق حتى لا نكون كالذين ينكرون علينا ف أ ن ا أ خ ر ج لانكر المنكر و أ ن ا أ ف ع ل المنكر فكيف السبيل إ ل ى ذلك فعندما عاد واستغفر وتاب إ ل ى الله عز وجل لأن كل إنسان يقع في الذنوب فخرج ي الذنوب ف فسار معه الكلب وهذ له ذيله فذهب و أ ز ا ل المنكر فلما سئل عن ذلك قال كان عندي منكر فمنعني الكلب أ ي منعه من الخروج فلما عدت تبت من ذلك فكانما ر أ ي ت م ثم قال والخامس انه ينبغي ان يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب فربما كان في حصوله زياده اثم او تاخير عن مرتبه خير فكان المنع أ ص ل ح كما بينت قبل أ ن لا نغضب من عدم ت أ خ ي ر ا ل ا س ت ج ا ب ة إ ذ ا أ خ ر ت ا ل ا س ت ج ا ب ة لا نغضب ولا يعني نخرج عن النظام الشرعي ولا غير ذلك ولكن ا غير ذ ل و ل ك ربما يكون هذا ا ل ت أ خ ي ر لهدف أو لمنع صالح أراده الله لك به خيرا فيصبر الله لك على ذلك به وقد ا ل و ق روي عن بعض السلف أ ن ه كان ي س أ ل الله الغزو فهتف به هاتف إ ن ك إ ن غزوت أ س ر ت و إ ن أ س ر ت تنصرت هنا أ ن ه روي عن بعض السلف أ ن ه كان يدعو الله عز وجل في أنه يغزو في أنه يغزو يغزو أنه أنه والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قال لا تتمنوا لقاء العدو, لا تتمنوا لقاء العدو لان في لقائه ما لا يقدر عليه احد إ ل ا اذا كان الله تبارك وتعالى امرك بذلك فانت تطيع الله عز وجل أما إنك تطلب من الله ذلك فأنت لست من إنك الله ماذا سيحدث في هذا الأمر فهتف هاتف به عندما دعا ل ل ه بذلك قال إ ن ك إ ن غزوت أ س ر ت إ ذ ا دخلت في هذه الحرب جعلك الله أ س ي ر ا عندهم و إ ن أ س ر ت تنصرت و إ ن أ س ر ت عندهم عند هؤلاء القوم أ ص ب ح ت نصرانيا فلا يتمنوا هذا ا ل أ م ر فالدعاء لا بد أ ن يكون بدعاء شيء على ما كان عليه النبي عليه على صلى الله عليه وسلم ما كان إ م ا ب ا ل ه د ا ي ة في الدنيا و إ م ا بالفلاح في ا ل آ خ ر ة ثم قال والسادس أ ن ه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب وحصوله ا ا ل ل ج و سببا للاشتغال به عن المسؤول وهذا لولا صوت الظاهر بدليله أنه, بدليل أنه في صوت إن شاء الله نعم. بارك الله شاء بارك في فيك إن نعم ثم قال وهذا الظاهر بدليل أ ن ه لولا هذه ا ل ن ا ز ل ة ما ر أ ي ن ا ك على باب اللجا فالحق عز وجل من الخلق اشتغالهم بالبر عنه فلذعهم في خلال النعم بعوارض تدفعهم إ ل ى بابه فلذعهم, أي من الحرق بالنار أو أذاهم به فلذعهم في خلال النعم أو النعم بعوارض تدفعهم إ ل ى بابه يستغيثون به فهذا من النعم في طي البلاء و إ ن م ا البلاء المحض ما يشغلك عنه ف أ م ا ما يقيمك بين يديه ففيه جمالك وهذا كله ابتلاء من الله عز وجل كله الله لذلك ابتلاء بدأ من عز ابن الجوزي رايت ح م ه ل ل ه ف أول أ كلامه قال ر ي من البلاء أ ن المؤمن فهذا كله بلاء ولكن الله تبارك وتعالى ي ب ت ليعلم المؤمن ل ي منه أ ك ا ن صابرا أ م كان غير ذلك وقال وقد حكي عن يحيى البكاء حكي يحيى عن وقد ه رحمه و توفي يحيى الثلاثين بن البصر سنة مسلم ومئة الله ا ل و ق حكي عن يحيى البكاء أ ن ه ر أ ى ربه عز وجل في المنام فقال يا رب كم أ د ع و ك ولا تجيبني فقال يا يحيى إ ن ي أ ح ب أ ن أ س م ع صوتك لأن الله تبارك وتعالى يحب من العبد أن يلح في الدعاء أن من تبارك يحب في ادعوني ل ل تعالى قال ه تبارك ا استجب لكم واذا قال الله عز وجل عز و إ س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع إ ذ اذا دعاني الدعاء تعالى فالله تبارك تعالى يحب من المؤمن قال من أن يحب يلح في الدعاء ثم و إ ت د ب بما ر ت تشاغلت هذه هو الأشياء أ ن ف ع لك من حصول ما فاتك من م ا فاتك م ن رفع خلل او اعتذار من زلل أ و وقوف على الباب إ ل ى رب ا ل أ ر ب ا ب فهذا خ ل ا ص ة ما قاله ا ل إ م ا م ابن الجوزي رحمه الله في أ ن ك تشغل نفسك بعدم التفكر في لماذا أ خ ر الله عنك ك الاستجابة ا ل د ع ئ بما هو أ ن ف ع لك من حصول ما فاتك من رفع الخلل إ ن كان عندك خلل تستدرك وتنظر كيف وقع منك الخلل و ت ص ل ح وتعتذر إ ل ى الله عز وجل من, الزل من الزلات التي وقعت فيها أو او ب تبارك الله ت ع على ا كما قال أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب ل إلى ى وقوف أو رب وتدعوه وتطلب ت ت منه س غ فالله ر ه به وتست... وتستغيث به وتعبده وتستعين وتستغيث ف تبارك وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله طيب لا يقبل إ ل ا طيبا و إ ن الله أ م ر المؤمنين بما أ م ر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا تعملون عليم إني من بما فقال رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم كما ثم الحديث قلت في الحديث ثم ذكر, الرجل ثم ذكر الرجل يطيل السفر أ ش ع ى فاغبر يمد يديه إ ل ى السماء يا رب يا رب رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ف أ ن ا يستجاب لذلك ن س أ ل الله لنا ولكم أ ن يجعلنا من الصابرين الشاكرين الحامدين وان يرزقنا القول النافع والعمل الصالح والعلم وأن الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية وأن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يعيننا على عبادتنا وأن يرزقنا منا لنا يعيننا عبادتنا في يتقبل يغفر السر الإخلاص على يرزقنا حسن الاتباع وشكر ح سبحانك وبحمدك س ن إنه الدعاء تعالى جواد كريم مجيب الدعاء سبحانك اللهم مجيب كريم أ ه إله د أن أنت لا إلا ت س غ ف ر وأتوب إليك وصلى الله وسلم و ب إليك الله ا ك على ن ن ب ي الله محمد و ع ى آ وصحبه و س لكم م و ش ر الله ل ك حسن إ ن ص ا ت ك م وهذا الوقت الطيب المبارك الذي كنت فيه معكم